في بيتها وبين أبنائها بل وعلى فراش زوجها تتجرع الظلم وتقاسي لوعته يحطم أضلاعها يحرق قلبها ويذبل شبابها يصبح معها إذا أصبحت ويمسي معها إذا أمست يتمثل لها في إنكار زوجها لجهدها وعدم اهتمامه بحسن تبعولها يسبها يشتمها يسيء لأهلها كل هذا وهي صابرة مظلوم مظلومة مظلوم مظلومة مظلوم مظلومة, مظلومة, مظلومة, مظلومة, مظلومة مظلومة مظلومة والزوج ما هم ولا سأل فيها والزوج ما هم ولا سأل فيها. مظلوم مظلومه ما و ولا ما سأل في فكر, فكّر فيها ولا تذكّر لا ولا, فكر, فكر, فيها ولا تذكر فكّر فيها ولا تذكّر متنكروا جاحاً لأفضال ماضيها متنكروا جاحاً لأفضال ماضيها بدر تتجرع الأمرار وتصارع الوحدات. اتجرع الامرار واتصارع الوحدا والهم يكويها اتربي الأطفال واتجهز الأعمال فالظلم وانكرام دائم يجاتيها يشتم ويتهاكم يشتم يغلط ويتحاكم يشتم ويتهاكم يشتم يغلط ويتحاكم يجرح مشاعرها ويسفها لها يجرح مشاعرها حيلتها و شمعتها الحلم يشعلها دمع حيلتها والحلم شمعتها الحلم يشعلها والعلم يطفيها هادية النسيان غانيمة الأحزان حزين مهموما مظلوم مظلوما حزين مهموما وحيد بالدنيا محد يراعيها وحيد بالدنيا محد يراعيها يا ناس خاف من زعل سوجاه بالحال يرضيها يا ناس الله من زعل